بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتموهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 فسَوفََعلممونَ مَْ تَكُ لَ عاقبَةُ الدَّار إنِه لا يُفْلِحُ الظالمون وَجَعلوا للِلههِ مِماا دررأ منن الحَْصِ وَأَنَّ مِنَ صيبًا فقالوا هذا لللهِ بزَمم فقالوا هذا لللههِ بزامِهِم وَهذاَا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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بدعمهم الا من نشاء بدعم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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع, أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه قد ضلوا وما كانوا مهتدين إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين.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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واننا لصادقون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 وهذا كتاب أنزَنهُ بََكُم فَاتبعُوه وَاتقول عَكمم تُرحمون أنْ تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طِ فَتَين منِن قبلنا وَإِن ك عنذِ راسَةم لافنين أَ تقول لو أن أُنزل عَن الكتاب لك أَهْدى منِنهُم.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 يَظرونَ إلا أن تأتهُ الملاائكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رك يووم يأتي بعض آيات ربك لا يفَع نفسسًا إمانها لم تكن آملت من قبل لم تكن آمنت من قبلأَ كسبب في إمانها خَيير قنتظِروا إنام تظرون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 129. ومن فله عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 قُل اَرَأَيْتُم الله كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ دُونِ اللهِ اِنْ كُنَّا كَافِرِينَ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ألم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 وَْوزننُ يَومَائِذ الحَقَّّ فمَن سَقُلت مازينهُ فَأُولائكَهُ المُفْحون وَمن خَفَّتْ مازينهُ فَأُولائكًا الذيينَ خَصِرُ أَفُسَهُ بما كانوا بم كانوا بآياتنا يظلمون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 ذلك من آيات اللهِ لعلهم يذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إنا جعلنا الشياطين أوليان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 كُلْ عَيْنًا دَكُّ مَسْجِدِهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ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 كَمْ رَسُولٍ مِّنْكُمْ يَقُصُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدون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 رَبَّنَا هَأُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إن الذيَّنَ كََّبُ بآياتن أتَك برَ عنهَا لا تُفَتح لَهُ أَبَواب السَّم وَل يدخلون الجَّةَ حتى يَلِجَجَمَل فِي سَّ خطُ وَوكَلكَ نَجز المجرِمين لَ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 الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن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 وقصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا فِقَالَنَّ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 117. أرسبي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنصح مِنَ وأعلم من الله ما لا تعلمون 119. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 أَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ مِي لي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَج 117. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 118. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبان فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا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 وان نصحت لكم ولكن لا تحبون ان نصحين ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرَيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُهِ يَتَطَهَرُونَ فَجَاءَ نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ عَطْرًا فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا